سلام عليك يا عائشة زوج رسول الله و أم المؤمنين يا عائشة يا ابنة الصديق حبيب رسول الله أنت قلب محمد والروح كالشمس تشريقنا بالوجه الصبوح يا أمنا الحلم والمنا نلقاك في العلا عائشة رومانتس يا جنتا دوغننا نبي دنا بغندك وفرنا ما ريلا ري سلاله برسامه إغاؤه يا وكودي سنفين رسول الله عائشة أخبيرينا بحديث دي أسر القلوب صيفي لنا نبيانا بسائر الدروب كم نشتاق له يا عائشة كم نتوب يا عائشة كم نتوب الزوج أنت للحبيب والعنو في دجال نيل العصيب والأموة الصديقة الحياة والأمل المرتجة عائشة رومانتيستياتش تادو غنى النابي دننبا غندا كوفرنا سامر ان ذا اوغنيا وكودي سن فين رسول الله عائشه اخبرينا حديث ياسر القنوب صيف لنا نبي انا بسائر الدروب كنشتاق له يا عائشه كم نتوق Aisha, romantis dia cinta untuk Nabi. Dona berindah kau bernama ilarilai. Sunnah lo bersama, ilmu jujurnya wa kau disemfin Rasulullah. Aisha, aku beri ya. Naja Tuhan Ya Aisha Kam Natuk Ya Aisha Kam Natuk Aisha Romantist ya Jinta Udugan Nabi Dunna Baginda Kau Bernama Ilar Ilari Selal Bersama Ilar Udugan